الله أ ك ب ر الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ت ر ب ت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر مستقر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 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ُُ أ ُ ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر إ ن ا مرسل ا ل ن ا ق ة فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر